சீன تكو فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِنَّتَ تطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا ما علىلقا وان تصلحوا تت تَنقُفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقْ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعَ حِكْمَتِهِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّكُوا اللَّهِ وَإِنْ تَكْرِ وَرُفِعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا حَمِيدًا وَاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنْ يَشَأْ يُذْ إِذَا قُمْ أَمْيُهُ النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخِرٍ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَادِرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا